أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة ش ه ا د ة أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ الله كان الكاذبين عنها العذاب شهادات لعنة عليه من أن أن أربع إن تشهد أربع شهادات الذي ت و ه م good Yeah, <laughs> hi. ل ف ل ه ا ل ت و ر ا ت ب ل ن م <تصفيق> وايمانهم ل ف ض س ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س ا you、oh. إ ف ي ل ه ا ك ت و ر محمد ر ا ا ن و ت موسوعه م النابلسي ت ل ت ل ع ل و ا عرض ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ا ل س ج ا ج ة ا ل ن ه ا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد زيتونة دري شجرة من ل ا شرق بكل شيء ع ا ي م في بيوت أ ا ء الله أن الحسنى ل ف ي ل ه ا ل د ك ت ر محمد ر ش ت ا ء ن ل ف ض ي ه ا ل و ج م ن م د راتب ا ب ملك اسم ل الله ا ل أ ر ض و إ ر ا ل ل ه ا ل م ص ي ر لفضيله ا ل د ك ت و ا ت ب ا ل ن ا ب ل س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 ك ل ه م ا ل ح ق ي أ ت و ن ه ا ك ل ي ه م ا ك ا ن ي ن أ ف ي ق ل و ب ه م ا ك افضل ان ي ك و ا ب أم ي خ ا ف و ن أ ن ا ك افضل ا ه ع ل ي ه م و ر س و ل ه ب ل أ و ل ه ا ويتقه فأولئك هم اسماء ل ف ا ئ الله جهد أ ي م الحسنى ن ه م في الأرض كما استخلف الذين الأرض كما قبلهم من وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا ومن ك شركه بعد ذ ل فأولئك م الهدى ف ا وأقيموا الصلاة س ق و ن شركه دعويه غير م و لا ت ربحيه ذات مضمون اجتماعي ا ل ن Peace.、Mm -hmm. ليس ل ي ع ك م و ل ا ع ل ي ه م ج ن ا ح ب ع د ه طوافون ل س ي للعلوم ي الاسلاميه ك خير ل ه م و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ا م ي أو بيوت و إ خ ا ن ك م أ و ب ي و ت أ خ و ا ت ك م أو ب ي و ت أ ع م ا ل و بيوت ع م ا ت ك م أو بيوت أ خ و ا م ي ه سلموا على س م و س ن ع ن ه النابلسي ا للعلوم ك م ت ن ن إ الاسلاميه ا م م قد ي ع ل م ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ي ت س ل و ن م ن ك م ل و ا ذ ف ل ي ح ذ ر ا ل ذ ي ن ي خ ا ل ف و ن عن أ م ر ه أن ت ص ي ب ه م يصيبهم فتنة أو ع ذ ا ب أليم